السلام عليكم السلام عليكم والله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحده أخلق منها زوجها ورث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذين سألوا نبيه والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله قال هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل مهدتة بضعة فكل ذي العزيز كل في النار ثم اما بعد مع حديث جديد من حديث الأربعين العقدية الحديث الثلاثون حديث آه، الثلاثون نسل الجمال بفوائد حديث إنهما لا يعذبان الجمان هو اللؤلؤ نثر الجمان بفوايد حديث إنهما لا يعذبان حينما نسمع هذه الكلمة الذهن ينطلق مباشرة إلى حديث الرجلين الذين من الضبان وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا عباس في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير في رواية وإنه لكبير قال أما أحدهما فكان لا يستنثر من البول أما الآخر فكان, فكان يمشي بالنمينة قال ابن عباس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة, جريدة رطبة الخضراء فشقها نصفي فعرض في كل قبر واحدة قال رسول الله لما فعلت هذا قال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسنا المعنى العام الحديث أن هذا أمر مما خص الله به نبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على أمر غيبي وهو أنه يسمع سمع عذاب هذين الرجلين وهذا امر على الخصوص لا يعلمه الا النبي صلى الله عليه وسلم والا قصده بذلك ان سلم اعلمه الله اصوات جميع المعذبين ولكن هذه واقعه مره فسمع هذين الرجلين وفي حديث اخر ايضا سمع سلم اصوات المعذبين من اليهود الى غير ذلك ف لما سئل أن يسلم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان كبير وإنه لكبير والمعنى أن هذين الرجلين كان بإمكانهما أن يترفع عن هذا الأمر يعني أمر تركه ليس بالعسير تركه ليس عسيرا على النفس ولكن هو التهاول والمرء وهذه قاعدة مهمة من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود من اتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود نشرحه واضح اكيد روان واضح صح ها هو ايه صح ها من اتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود هذا في القير وفي الشرق والمعنى العام لهذه القاعده ان من أتى أمرا خلاف ما يعد من حاله سواء في الطاع أو في المنصية تأيوازت عقبته سواء في العقاب الحدود يعني كان أجل عظيما إن كان في خير وكان إثماً عظيما إن كان في الشر لو شخص أتى فعلا فأمرا خلاف ما يعهد منه فإن كان خيرا فثواء عظيم وإن كان شر فإثمه كبير أشواء الأمر أكلا والله ما تباع أم سلة أم سلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون يصحو لين الله لين يوم القيامة ولا يدركه ما عذاب أليم قال شيخ زين وعاقل مستكبر وما يكون كذب ثلاثة ثلاثة أصناف السلام تكبر الله لين الله لين يوم القيامة ولا يدركه عذاب أليم ولا مبلمة شيخ زين هنا الشيخ الذي كبر السن دواعي الشعو عند هو قلت ها وخذ الشيب وحوي وخذ كما قيل في تفسير قوله تعالى وجعلكم النذير قالوا إن نذيرنا قالوا من نذيرنا الشيب وجعلكم النذير قالوا تفسروا الشيب فأنسان بلغ من من الكبر عتيه وأشاعر منه بفضل طيب بنقول هذا رجل بلغ من عتيا واشتعل منه الرأس شيبة ثم يقع في الزنا ويفعل الزنا ويصر عليه فهذا أت خلفه المعروف فكانت على يعني خاطو من العذاب تجاوزت الحدود أي زادت وعائل مستكبر طب انت رجل مشتاق تأكل تعال علىيه المعروض مثلا طبعا ده ليس اقرانا ولكن اخباره ليس هذا اقرانا ولكن اخباره اخبار يعني ايه يعني نخبر ان الغني قد تراه متكبرا ليس اقرانا لكن ايه ان اخبر بقى على مروق وعنده ماده الايه الكبري ايه ماده الكبر هنا كان زمان وقيل الزف لتهار لكن ايه اخباره نفهم كده مثلا انت عاقل ومستكبر فقير I say that What is the male? I give you a difference There is a difference between The من fist and the male-fist The male طبعا كنا بنقول بنقولي فهذا عائل ها ومتكبر أعتقد مع ما ليست عندك ميندات الكبر أو أو أسباب ها وقاد هذا خذوا يتصور في الغني الثالث ملك كذاب رئيس عنده الص الصوت والسلطة ولكن على شعب. يجذب على قومه وعلى شعبه الذي يجذب قد يجذب لما؟ لضعفه خوفا أن يقع في عذاب أو لكن أنت متسلط لك السلطان فلما تكذب على قومك؟ هنا هؤلاء الثلاثة فعلوا كلافة إيه؟ المعهود هذا في الشرط طف الخير مثال الخير بها حديث من السلام سبعة يظلوا في ظل يوم لا ظل إلا ظل قال وشاب نشأ في طاعة الله المعهود أن الشاب عنده مادة الحياة مادة أن يعيش الحياة بطولها وعرضها يكون يعني متجرئاً يبعد عنه التفكير في الموت أصلاً فإذا أتا المرء بخلاف المعهود ها وشاب نشأ في طف في طفولة لذلك الحديث في السنة قال إن الله لا يعجب ها من الشاب ليست له أي صفة يعجب الله عجب الله جل من تفاضيل فعلية يعجب ها من الشاب ليست له صبوة فهنا شاب نشى في طاعة الله فكان أجل عظيما أن يكون يخص في هذا الفضل العظيم أن يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا رضي فهذا معنى صبوة زل يعني ميل إلى الشهوات فبنقول أن من آتى خلاف المعهود تجاوزت عقوبتُه عاقبتُه الحدود طبعا العاقبة يعني إيه العاقبة ليس معناها فقط الشر العاقبة إما الخير ها وإما الشر ها إذا ما زلنا مع هذين الرجلين اللذين فعلا أمرين بإمكانهما التحرز منهما نعم هذا أمر كبير عند الله لأنه من كبير نجاسة وإفساد الناس ونشر النميمة وإفساد بين الناس لكن بإمكان الشخص مع كان مع كون هذا الأمر عظيم عند الله ككبير من كبير ولكن بإمكانهما التحرز منهما ما أجبرك أحد على أن تفشي الكلام بين الناس وتنقل بين السين وصاب لإفساد الإفساد ذات البين أنت بعد ذلك مخصارا بإمكانك الاحتراز بخلاف مثلا شخص مثلا هل هذا كشب إذا ذنى لما لما, لما إيه إيه يجلد البكري جزانا ويرجم المخصن المخصم عنده مادة الخير مادة الحلال فابى إلا أن يعقع فيه فكأن جزاؤه أن يكون عقابه أشد نعود إلى الحديث الفائده الأولى أن هذا الحديث يثبت اصلا من اهل السنة التي فارقوا فيها أهل البدع وهي مسألة إثبات عذاب القبر وهذا منهجه كما قال النووي ماذا هو الحق خلافا للمعتدلات وهذا أي عذاب القبر اللهم نجينا منه وقنا عذاب القبر وفتنة القبر هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وإنما وردت هذه المسألة التي عزت قبل في باب العقائد بل هو أت ما هو يعني أشد منها أو أنا أقصد يعني إيه أتت مسائل أبعد ما تكون في العقائد ده مسألة بس الصراويل ها يقول البرهاري ونقول بس الصراويل ما لأن الله هو لافد لا يفعلوا ذلك قد تأتي مسألة لإن قد تتعجب قد تأتي مسألة في المسألة الاعتقاد يقال من السنة كذا وهذه ليست في المجنباب الاعتقاد لماذا تذكر لأنها صار أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وإن أهل المدعان فرغم أن عظم قبل يعني ليست ذات العلاقة الواصلة بل بالاعتقاد ولكن إنما درج علماء الاعتقاد على ذكرها في كتب السنة لأن هذه مسألة خالفة فيها المعتزلة والجامية ولم يقولوا بها وحتى الأشعارة سمت كما سيأتي قالوا بها ولكن طريقة إثبات الأشعارة لأعزاب القبر يختلف عن طريقة أهل السنة في الأشعارات يقولون العقل لا يمنع ذلك فلما لم يمنع العقل ذلك وآتى الدليل الشرع قلنا به ماذا قالوا به لأنهم عرضوا أدلة السمع على العقل فالعقل إيه قال إيه؟ عطل موفقة قالوا بها على طريقة ما هو ما العقل فحضوركم انا عنه انت هذا منهج الدخلس من منهج الاشاعره طيب نبدا لذلك بقول مثلا برضه مساله المسح على الكفين ها دي مساله فقهيه لما درج اهل السنة على ذكرها باب اعتقاد خلافا لمن لا يمسح على الكفين هم الرافض طيب وامثله كثير على ذلك ادله اولا نذكر ادله اهل السنه والجماعة على مسألة عذاب القبر قولوا تعالى لو إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولوا عن لغة الحق وكنتم عنه تستكبرون فقولوا تعالى اليوم أي في يوم الوفاء تجزون عذاب الهول. قد يقول قائل لا تحمى الكلمة اليوم على أحكام الأخيرة إن يوم عند ربك كألف ساعة مما تعدهم نقول لا هنا الرجل ما زال في الدنيا هذا الذي يحتضر ما زال في أحكام الدنيا فالملائكة تخاطبه بما هو فيه اليوم الزون عذاب الهول أي في يوم وفاتك أنت تجزى عذاب الهول أي ظل فقول الملائكة اليوم تزون عذاب الهول اموا بها عذاب البرزخ الذي اوله عند القبض عند الموت وهذا قال ابن القيم في في له كتاب يسمى التفسير القيم كيف ايه لا سجل فقال ابن قيم فقول الملائكة اليوم بتزون عذاب الهون أمر به عذاب البرزخ ابن قيم فصل الآية فقال عذاب البرزخ الذي أوله يوم القبض والموت أيضا من أدلة القرآن قول تعالى عن آل فرعون أنهم يعرضون عليها غضوا وعشياء ويوم تقوم الساعة الخير فرعون أشد دعما تقرأ آية يبدو أن نزلناه إليك مبارك ليدبأوا أهاتك تدبر كده النار يعرضون عليها غضوا وعشية هذا يوم القيام هذا يوم أيه يستقيم لا لماذا ويوم تقوم الساعة أصف العصر إيه؟ المغير المقول جاء أحمد أحمد كقولي جاء أحمد وأحمد الأولى التأكيد والثانية أصف العصر المغير المغير أن المعطوف يغير المعطوف عليه المعطوف يغير المعطوف عليه فلما قال ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اذا لما قال يوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب اذا هم لم يقولوا اشد العذاب في قبر رضيبوا تامل ويوم يوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب اذا اذا مع ذلك هم كانوا في عذاب في البرزخ ولكن لم يقل هذا اشد العذاب وانما يوم القيامة يدخلنا ايه أشد العذاب طيب غلط كثير هذه الآية أصل يعني يعني دليل هذه الآية أصل كبير في الاستدلال عند أهل السنة على عذاب البرزخ في القبر هي الفترة من بعد الموت إلى القيامة تسمى ايه البرزخ الدليل و الله المستعان ومن أراهم صحوا برزقهم إلى يوم البعث اسماء حياة البرزق هذه الآية طيب قالتوا كثير هذه الآية آية تقول الآلف أصل كبير في الاستثلال عندها على عذاب البرصح للقض الآن الثالثة قال الله تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا نوح فهنا العطف بالفائ أعطفا بالفائ دل على أن دخولهم النار كان عقيب الإغراق وقبل يوم القيامه مما خطيئاتهم ماذا؟ ولكن هذا الذي الذي جاء بعد موضوع اخر هو ها اخر هو موضوع مع هو مع اخر هو مع اخر خلاف لما اخر جاء موضوع ثم محمد قد يكون بينهما موضوع جاء هو فمحمد اخر في دخل ثم دخل موضوع في الكلام ده دليل, دليل كم جيء لما نقول اللغة العربية هي في ذاتها دليل هذا ما الذي أعلى كعبة الشافعي في اللغة تعرف؟ اللي أعلى كعبة في اللغة ما فوق خلاص ما محسوب في اللغة جلس ترك أهله وجلس في البادية لسنوات. ها؟ لما كان عهد العرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون بالرقه والصغار الى الباديه هذا بالرقه اه ليه بالاصل العرب كان احده يعني تتعجبوا بالعظيم يعني تخيل عنتر طعن ومات طلبه رجل يسمى ابو سلمى وهو مطعون قال ابيات شعر كده عوالي بعشر أبيات سجد وقفي وهو مطعون أختضر والله عجيب والله نقلها نظمها ما خير عن طرف وتمر جاد أغدوا الطرف عن جارتي ويعابلوا وأعمل ينف بيت رأي مطعون. تقبلك الله مستعان نرجع بنقول ايه مما خطيئتين اغرقوا فادخلوا فالفاء مع السرعه اما الاحاديث طبعا الايات القرانيه قد وقد قد ياتي من يتاول ويقول القرآن حمال وهذه الايه كلها استنباط ان المعتزله لما يتكلموا في نفي عذاب القبر لا ياتون بادله من طرا الإنجيل لا تحسبن أن المبترع هذا يهذي وإنما يأتي بأدلة فلا يقف أمامه إلا الطالب العلم ها حتى الغلاء من أهل الباطل حتى الغلاء من أهل الباطل حينما يتكلمون فيتكلمون بأدلة نعم هي أدلة ها ضعيفة جدا من في المكان ولكن لا يقف أمامها إلا طالب العلم. نقول الأحديث الوردة لأن الأدلة قاد إلى القرآن ربما يتؤول عند المخالفين فنأتي بالأدلة من السنة وأحاديث إذاد عذاب القبر في السنة أحاديث متواثرة أحاديث متواثرة نص على نص على تواترها أبو العباس بن النتاميّة و ابن القيم والطحاوي ابن عبد له كتاب اسمه نظم المتناسب نظم من الحديث المتواتر نص ايضا على ان احاديث القبر احاديث متواتره وسمى عدد الصحابة من رواية حديث عزام القبر فقلعوا أو عدى تسعة وأربعين صحابيا الكتاني نص على عدد الصحابة الذين نقلوا ورووا حديث عزام القبر فعد اثنين وثلاثين ونفسا وغيره عد تسعة وأربعين نفسا من الصحابة وأصحاب الصحيح والمصنفات كانوا يبويبون في كتبهم باب ما جاء في عذار الخبر كما فعل مسلم والبخاري وعبد عبد يقول أن حديث البرم عبد البرم لا يحوط بها كتاب يعني من كثرتها وكثرت الرواة والطرق والزيادات نبدأ بحديث البراء حديث طويل حديث الشيخين حديث البراء ابن أننا سلم قرأ يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت الآية قال نزلت فيه عذاب القبر في زيادة عند هذه في صحيح في زيادة عند مسلم وعند النسائي أن الرجل في القبر يقال له من ربك يقول ربي الله اللهم انتبهنا رب القول الثابت ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم ففذلك قول تعالى يثبت الله الذين امنوا بقوله ذا الى وفي حديث عائشه ده قالت عائشه دخل دخلت علي عجوزان من عجائز اليهود فقالت لي ان اهل القبور يعذبون في قبورهم يبقى دي من شرائع اليهود يعلمون ذلك كما ان من شرائعهم اثبات الصفات لله لما دخل يهودي حضر فقال يا محمد ويا أبا القاسم إن الله يضع الجبال على إصبع والثر على إصبع والارضين على إصبع والخلق على إصبع فيهزهن هزا يقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا وتعجبا كانت المخالف يقول لا ضحك إنكارا مسعود الراوي يقول ضحك النبي تصديقا وتعجبا صح يعني بالزياده لا يقول لا يقول هي هي زي صحيحه لكن تصديقا ها لاسف على الضغير او تعجبا اي تعجبا من جرئه اليهوديه على صلى الله عليه الصلاه والسلام عائشه قالت صلى الله عليه وسلم من تنتقم لنفسه الا ان تنتهك حرمه ان هم ذلك لله جرئه يهوديه على اه اي نو بيقولوا هو ايه بيتعجب من اليهودي بابي يتجاور على صفات الله طبعا الكلام باطل ليس له غير ها اذا هو بدل من صفات الله نعم الا لانكر عليه سلام كما ذكرنا منطقه من لا شيء خط الا ان تتاك حربا حرم الله فكيف اذا كان يعني الرجل يتكلم بالباطل لانكر عليه نوصى نقول عائشه تقول ده حدث عليا من عجائز اليهود فقالت ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما عائشه لم تكن تعلم وكان امه خفت على عائشه في العقيدة. لما قالت نسلام أويعلم الله ما فيش صدورنا. لما أمشت ورأوا عند المقابر فقال أين ذهبت؟ قالت لا تخبرني أو لا تخبرني اللي علِم الله الخبير. قالت أويعلم الله ما فيش صدورنا. في بعض رواة قالوا أنها قالت ذلك إيه إقرارا بمعنى يعلم الله ما في وفي رواة لا وفي رواة قالوا لا قالت ذلك إيه وهي تسأل تستفسر. طيب. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجته فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين وظهرت له ما قالت اليهوديات فقال النبي صلى الله صدقته إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها إلا ثقلي قالت أي عيش فمرأيتو بعد ذلك في صائم لا تعوذ من عذاب القبر إذاً هنا احتمالات اما ان سلم كان يعلم ذلك قبل ذلك وعلمت عائشه هذا الحديث او ان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه ها بعد هذا الحديث بهذا الامر فاخبر بذلك اذا قال ما صلى صلاه بعد ذلك الا وتعوذ من عذاب القبر اذا دهذا يدل على ان اليهود كانت تعرف عذاب القبر وكان هذا عندهم في الطورة لأن هذا لا يعرف بالرأي وفي حديث زايد بن ثابت أنه, أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه سلم يركب بغلة ويسير إذ حادث به فجادت تلقيه سلم ماشي على البغلة في البغلة إيه بجوار حائط لبين النجار في المقابل القديمه للمشركين واليهود فالباء الباء هنا ايه يعني احضر جانبا اخر من طريق قال البراء البراء زي حتى كدت ان تلقي النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا اقبر اقبر جمع قبر اه قبر يجمع على مقابر قبور واقبر ها، فكانت طوقي، وإذا أقبور ستة أو خمسة أربعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا. فقال صلى الله عليه وسلم متى مات هؤلاء؟ فقال رجل ماتوا في إشراق. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي من؟ ثم أقبل علينا بوجه فقال تعوضوا بالله من عذاب القبر لو لأنت ها؟ لأدعوت الله أن يسمعكم ما هكذا قال السلام ما سمعوا من عذاب القبر ثم مرهم أن يتعوضوا من عذاب القبر فالشاد من قول هنا هي أن البغلة سمعت السلام قال إن أصحاب القبر يعذبون، للي يعدبون وإن البهام, وإيه؟ إن البهام تسمعهم كما ذكرنا في الحديث السابق ان البهائم تسمع عذاب المعذبين في قبورهم لذلك يقول شيخ الاسلام ولهذا كان ولهذا سبب يذهب بعض يذهب الناس بدوابهم اذا مغلا الى قبور يهود والنصارى والمنافقين يقول شيخ الاسلام ولهذا السبب اي سبب ان البهائم تسمع عذاب القبر قال شيخ الاسلام ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم اذا مغلا يعني مغلط يعني اصابها داء في البطن ساهل ها اه خد بالك عندها وجع في البطن فاذابون بدوابهم الى قبور اليهود واوائنه كان الناس واحد صنه عند ايه في شخص زي بيذكرها يذهبون بايه بدوابهم اذا ما مغلط عند قبور اليهود والنصارى والاسماعيليه والنصائريه كل دول ايه بره الدايره بالك ها بره ايه and it comes to make the块 of the Studio Glory in no such glass." and only question part, in the services of Pесс drafted Yaves, fathers from the country are F Scientists he says grateful the Thisth denkings to the East of the kingdom, what do we wish this people with the Islam sons though? they say أنهم من ذريه فاطمه وأنهم من اولياء الله ومن هذا القبيل طيب فيقول فيقال ان القيل اذا سمعت عذاب القبر حصلت له من الحراره ما يذهب به بالمغله او بالمغل يعني بيقولون الدواب تسمع عذاب القبر فتهيش هذا يا جن يذيب ما في بطنها من التعب من والمرض والوجع الشاهد تعكم كل هذا الشاهد طيباً. الشاهد أن البهاب تسمع تسمع عذاب إيه؟ القوة فأنت مثل إذا أمرت مثل بذاب عند سور المقابر قد ترى مسأل خائل تنفر فتفسيره أن الله اسمعها عذاب ولولا أن تدفنوا قال سنة لدعوت الله ألا لأن يسمعكم لولا أن لا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب المقبولين ثم قال سلام تعوذوا بالله على القبر قوله نعوذوا بالله على القبر حديث البراء حديث طويل قال خارجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني لم يوضع قبر فجلس وسلم وجلسنا حوله كان على الأنصين الطير بعض الإخوة لك ايه استقبل عشان الدعاء قبول قبله طب كانوا جيتوا منين لا تعالى ذي قال ها كانوا انسان اذا جلس قال جلسنا حوله يعني حوله ايه حول السله حول القبر فيقول ادعو لاخيكم وصوره التثبيت اتفقوا لاخيكم وصوره التثبيت سنه ولا انا ايه يسال ما قال استغفروا ايه القبر هم حول القبر ها وما هم قالوا ايه يقول قبله الدعاء الجماعي بنقول الأصل هنا أن المرء يدعو كل سيره بنفسه. مارضن سلم يقول ماذا عن سلم؟ وأهوم أمر سلم لم يدعو وأما الناس خلفه أو لم يفعل ذلك بل أمرهم وحثهم على ذلك. البعض يقول إنه على الناس الدعاء الأمر لا ليس مقام ليست كمية يعني مش معطلة هي. الله مغفر لله ومرحمة ماذا بدك تقول؟ قال سلوا لي أخيكم تخفيل أخيكم صلوا التسبيح. أكثر من ذلك. نعم سألوا الله. تخفيل أخيكم صلوا التسبيح. الله مخفين الله مثبت. نعم لكن بقى يدخلون من الدخول العين والدرجات في الجنة ويعد ساعة يدعو. كل هذا ليس من السنة. نعلمهم كل كذا وكل كذا. ثم إن حتى برضو كما ذكرت قلت استقبال قبلة. الشيء هنا قال إيه جلسنا حوله صاحبه فأخبرهم فقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر قالها مرتين أو ثلاث ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في قطاع من الدنيا واقبل على آخرة نزل إليه ملائكه من السماء بدر وجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكبر الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم جاء منك الموت. لما بتجلس تأتي الملائكة، وجوه مشلخة كالشمس معهم كفر من كفر الجنة وحوط من حوط الجنة، فيجلسون مد البصر. يعني آخر الحجرة بس لجنة. ينتظرون من ملك الموت. ثم يأتي ملك الموت. لم لما ينزل اسمه عزراييل طيب. حتى يجلس عند راسه. فيقول أيضا النفس الطيب اخرج إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فيه ثقاء لا لها فتحة في فيه رفم. تسيل القطرة من فيه ثقاء قال فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها يقول الملك الموت يأخذ الروح وحوله الملائكة ها كل ذوفاقهم ملك الموت الذي مكّله إذا هم واحد أم جم واحد أم جمع جمع وعلى رأسهم ملك الموت ها لو ترى إذ الملاك بواسطة أيديهم فهو أكثر من ملك لكن على رأسهم ملك الموت فإذا أخذها قال سلام ما طارقوها في يدي طفت عين ما طارق الروح في يد ملك الموت طفت عين حتى أخذوها فاجعلوها في ذلك الكفن وبذلك ذلك الحوم ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجهه من يشم هذه الرائحة هذه التي تكون آه. قال يشوفها الحاضرون من البشر وتكون كرامة لهذا الميت طيب قد قال في بها فلا مرون على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة أو ما هذا الروح الطيب يقولون فلان ابن فلان اسمك ايه خالد ايه خالد روح خالد عبد الله يقول فلان ابن فلان المرء يضع المرء باسم ابي لم يرد في حديث ولا حتى ضعيف انه يوضع باسم على يعني اعلم هذه اودت فلان ابن فلان هذه يروح فلان ابن فلان طيب لكن قال نوعد طريقه باسمه ومدما ما مرض قال فلان وفلان بيحسني اسماء التي كانوا يسمونها بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى سماي الدنيا فيفتحون لنا يعني نفتح لهم فيفتح لهم فيشيعه من في كل سماء مقربوها الى السماء التي يعني بيوصل شوف قلت لك ها الكرماء لهذه النفس الطهيره المؤمنه في كل سماء من, السماء من السموات يشيعه أهل السماء إلى سمالة كليها حتى ينتهي للسماء السابعة يقول الله جل اكتبوا كتابة عبدي في عليين إن كتاب الأمرار في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتوه وفيها أعيدوه ومنها أخردوه بطرق أخر لماذا تعود إلى الأرض؟ للسؤال بقى مش في سؤال في ملك نوكر ونكير فتعاد روحه في جسدي فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك في رواية في السنن هذا حديث صحيح. أنه عندما يجلس يقول دعوني أصنّي هو كل شغل في الصلاة عادي أصنّي يقول بيارة الشمس وإنك تهو، يقول دعوني أصنّي فيقول أنك ستفعل وهذا دليل على أن الذي يصلي في القبر ليس فقط الملائكة آسف ليس فقط الرسل لأن موسى سلم رأيه يصلي في القبر فليس هذا خاصا بالنبينا المسارين ورف العليس قال دعوني أصلي فيقال إنك ستفعل ده يدل على إيه أن المؤمن إذا عاش على شيء مات عليه وكان ذهنه مشغولا بالإيه الصلاة حتى هو شاف الملاكين يرى الملكين ورهبت السؤال مع ذلك قلبه معلّ بالصلاة دعوه يصلي يقال إنك ستفعل وهذا أيضا يدل على أنه بعد السؤال يصلي طيب فيسأل عن دينه وعن إسلامه وعن دينه وعن مبعوى عن يقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقته فينادي من السماء أن صدق عربي ففشو له من الجنة وألبسه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فأتيه من روحها تأصيبها ويفصح في قبره مدة. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن ثياب طيب ربيع. يقول أبشر الذي صورك هذا يومك الذي كنت توعد يقول له من أنت؟ يقول يقول له من أنت؟ فأجلك الوجه الذي يجيب الخير. واجهك الوجه يديوب بالخير يقول أنا عملك الصالح يبقى حياته كلها تلخص في هذا المشهد حياتك من صيام من قيام من قيام عملت تترك عليه إن شاء الله ما مش طيب من من قيام من صلاة من صوم عملك الصالح يلخص في هذا المشهد تأتيك البشرة على سورة رجل طيب ريح حسن الوجه والواجهة يقول أنا عملك الصالح عندها يقول الرجل ايه رب رقب الساعة الساعه وخلاص هو ها يشتاق بقى الى إلى الى الأمر هذا الامر يقول يا رب اقيم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي حتى ارجع الى اهلي نأتي إلى الآخر، وإنا العبد الكافر. لاحظ أن الحديث لا يذكر ما بين المؤمن الذي له الدرجات العليا ولهما ذكرنا وبين الكافر درجة. الحديث نص على من على المؤمن وما له من الفتوحات والأنوار ونص على الكافر. ما بينهما كل كل برين بكل نفس بما كسبت إيه بما كسبت وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وقال على اخره نزل اليه من السماء ملائكه صور الوجوه اللهم استعن معهم البسوح فيجلسون منه من البصر ثم جاء ملك الموت حتى جاء عند رأسه فيقول ايتها النفس الخبيثه اخوجي الى سخط من الله ورضاه أي عاقبة إلى الصخط من الضيو الغضب قال فتفرقوا فتفرقوا في جسدي. فتفرق في جسده يعني الروحشة تطلع تقعد بأيه تتفرق في الجسد فتفرق في جسده فينتزعوها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول يعني حديدة كده لها أشواك تنزع من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرحة عيد حتى يجعلوها في ذلك المسوح ويخرج منها كأن تنريح جيفة مددت على وجه الله فأنت رائحة لجيفة تركت لأيام هذا أسوأ منها بمراحل فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ ابن ملائك إلا قالوا ما ذي روح الخبيث يقولها فلان ابن فلان جرجز ابناء باقبح أسمائي بأقبح كده واستطين من الـ DTP خلاص تعالى ف فلون بيأقبح أسمائي التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به الأسماء الدنيا فلا يستفتح فلا يفتح له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تسكن الجنة حتى يرج الجمل في ثنى الخياط قال الجمل هو الحبل الوثيق أن لو أن يدخل في ثمن خياب، وقيل هو الجمل على حقيقته. طيب، والورق الأول. قال فتعض روحه إلى جسدي وأتيج ملكان كان، فالفريسيني فيقول من ربك فيقول ها ها لا أدري ما دينك ها ها لا أدري ما الرجل الذي بعث فيكم يقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء كذب، ففرش له من النار. افتح له بابا من النار فياتي من حرها سمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف الله فارقم بين ضيق قبر على الكافر وبين ضيق قبر على المؤمن ها قال انسلم إن القبر لو ضاق لو نجا منها احد لنجا منها تدروعات فارقم بين ام حنون تضم ولدها الذي اعدته بعد سنوات ها فهي وان شدت عليه ولكن يهون هذا محبة الله ولا يشعر بألم بل يزداد حبا وسعادة وفرحا وبين الكافر الذي يختلف عليه الذي ينضم عليه للقبر ولذا القبر حتى تختلف أضلاعه وتتكففه تتهشم أيضا بالله <تصفيق> نعم نعم لأن هذا عذاب والمؤمن كان صدق الوعد الله جاي بن نجيه من عذاب وقبر فيقول له أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت يا أسبا يعني يقول إفرش له شراش من النار فأخذ له بابا من النار فيأتي من حلها وسبومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أصلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح تخيل أسوأ صورة ممكن تشوفها لشخص نانت الريح سيء الصورة والسيرة وهو الصورة فيأتيه فيقول أبشر بالذي يسور أبشر تصنب في خير أبشر تصنب في, في الشر أبشر بالذي يسور فيقول هذا يومك الذي كنت توعى فيقول من أنت فيقول قال فمن أنت فهجوك الوجه يجيب الشر، قال أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تكون السعر وعارف بحر وعارف إن كان في أمر سيء فالذي يأتي إيه؟ أسوأ منه كي امرض بحجر على رجل يهودي رجل يضيع في الزيت والحرات الزيت والحجر قد يغضاب على موكب الله يعني عظيم فقال اليهودي قال رسلوكم ونبيكم ان دنس دم المؤمن صح وجنه الكافر فكيف ذلك وانا تقول ان تدخل عني انني كافر وانا في هذا الامر وانت مؤمن تعيش في هذا فأجاب عليه جوابا جعله مسلم قال أما انا أي ابن عجر فما انا فيه بالنسبة لما أقول إليه هذا كسجن لي وأما أنت على سوء الذي فيه الذي في أنت فيه من عمل حار فبالنسبة للذي سوف تقول إليه هذا بالنسبة لك إيه جنة يعني المؤمن وكان ينعم في سياب انتصاعات فهذا النعيم الذي في الدنيا بالنسبة لمور الآخرة ونعيم الآخرة هذا سجن وأما الكافر وإن كان يعني في فيه ما فيه من ضيق وضيق العيشة و... فبالنسبة للآخرة هذا جنة الله لأن العذاب الآخرة عزيز بالله نار الدنيا هذه جزء من سبعين جزء من النار الأخيرة نعود نقول وأيضاً سمعت عن الصحابة سعيد المساي قال صلى الله عليه وآله راية أبي رايرة على صبي لم يعمل خطيئة فسمعت يقول اللهم عيدهم من عذاب الخالق اللهم عيدهم من عذاب الخالق الإجماع إذن بعد أدلة الكتاب والسنة الإجماع نقله أبو العباس بن قال مذهب سائل المسلمين إثبات الثواب وإعطاب في البرزع ما بين الموت إلى قيام الساعة قال هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة قال وإنما أنكل ذلك في البرزع قليل من أهل البذع وأيضا نقل هذا الإجماع الحسن الأشعري قال وهو يذكر ما خالف فيه معتزلته والقضرية أهل السنة قالوا وجحدوا أي معتدل عذاب القبر وأن الكفار في قبرهم معذبون وقال أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين ايضا قال الإجمع عبد المطة والأصمهاني المناقب بقوام السنة والتحاول وغيرهم مسألة وفرع على عذاب القبر هل يقع عذاب القبر على الروح أم على البدن أم عليهما إن حزم يرى أن عذاب القبر إنما يكون على الروح فقط من منشئه إلى آخره عذاب يقع على الروح فقط إذا فرقت الروح الجسد سواء قبر المر أو لم يقبر كمن أكلته السباع أو حورية ها أو هوشمة أو هوشمة فلم يوجد له أثر كحديث الرجل الذي قال لأبنائه إن أنا متفحروقني فسحقوني ثم نذرون نذروني في يوم يوم فابن حزم يقول أن العذاب هذا يكون على الروح فقط قبر المرء أو لم يقبر فالعذاب يكون على الروح فقط وأن الروح لا تعاد إلى البدن عند السؤال قال أن السؤال يكون على الروح فقط هذا يراه ابن حزم والراجح طبعا قبل أن نقول الراجح أن مما سدل به على قولي هذا أن الله يقول أن يرى أن الروح إذا خرجت عند الموت لا تعود للمدى البدن مرة أخرى عند السؤال. إنما تسأل دون أن تعود إلى البدن والعذاب أو النعيم يكون على روح فقط دون, الإيه؟ دون البدن بما استدل السلام يقول تعالى قالوا ربنا أما تنت نتين وأحييتنا نتين فاعترفنا يبدوه فقال لو كانت الروح ترد إلى الجسد في القبر للازم من ذلك أن المرء سيموت ثلاث مرات ويحيا ثلاث مرات والقرآن ذكر أنهما موتتان وحياتان فين ابن حزم وحديث البراء الطويل الذي ذكرناه في حال المؤمن وحال الكافر ذهب ابن حزم إلى تضايير حديث البراء رغم أنه في الصراحية ويوب ذلك أن يقال أما الذي عليه السنة الجماعة أن عذاب القبر يكون طرفا على الروح، يكون طرفا على البدن، والذي وطرة عليهما، والذي عليه السنة أيضا أن الروح تعود إلى البدن في القبر، وأن السؤال يكون للروح وهي متلبسة بالجسد. وأما الآية التي ذكرها حزم ابن حزم فقد رد عليها ابن رجب فقال وهذا ضعيف جدا أي استجلال بالآية ضعيف جدا فإن حياة البرزخ ليست حياة تامة مستقلة كحياة للدنيا يعني ابن رجب يقول أن كون الروح ترجع إلى البدن ها لفترة فازلة تسمى حياة مش فهمين صحيح ابن حزم قال ليه نحسب قال لو ال لو روحه ترجع للبدن أثناء خبر يبقى كده فيه تلات مرات للحياة ثلاث مرات ثلاث مرات عند الحزن الحياة الأولى التي نحن فيها الآن والحياة في القبر والحياة بالجنة الله مزود من الجنة ربنا أنت القدير كده سكمل مرات ثلاث حياة ثلاث مرات ها يبقى كده خالد الأئمة ابن رجب قال إيه؟ قال ليس أمرها هكذا قال ان هما حياتان حياة الأولى في الدنيا والحياة في إيه؟ وإن الأخيرة هي الحيوان الحياة الحقيقية أما الذي يقع في القبر قال ابن رجب ليس كانت هي حياة لا تسمى حياة بل هي عادت إلى الروح إلى جاسد لفترة لغرض ثم خرجت منه نقرأ نص كلامه قال الحياة في البرزق ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكحياة الأخيرة وإنما هي نوع اتصال نوع اتصال الروح في البدم بحيث يحصل, يحصل له بذلك الشعور شعور البدم هو بالنعيم أو العذاب وليست حياة تامة حتى يكون انفصال الروح موتا تاما وإنما قال هو شبيه بانفصال الروح النائم ورجوعه إليه يعني بيقول بيعطي مثل تقريبي أن وصول الروح للبذل في القبر أجبه بما يراه النائم من, من حركه او مشهد او مشابه ذلك وهذا يسمى موتا ويسمى حياه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من نومه يقول الحمد لله احنا بعد ان بعد ما اماتنا عليهم اذن الذي عليه السنه والجماعه من قاله القابس متاميا وغيره أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو في عذاب وأن ذلك يحصل للروح والبدن وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو عذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل مع النعيم والعذاب يا جماعة هذا الأمر الأصفي أنه أمر غيب وأول ملقب المؤمنون المؤمنين. ها ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى في المنطقين الذين يؤمنون بالغيب في الأول الأمر ليست مثلا مسألة معادلة غيظية 2-3-4 أمور غيبية نوع في الجملة متى تعود الروح للبدل متى تغاضره كيف العذاب كيف النعيم كيف دي لا نعلمها إنما الذي نحن على علم به ما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع أن في نعيم وفي عذاب أحيانا يكون على الروح فقط أحيانا يقع على الروح مع البدن لكن متى تغادر البدن؟ متى تعود إليه؟ وكان يعذب؟ إلى أي فترة كان هذه يقول الأصل فيها نحن نعلمها إجمالا دون أن يكون فيها تفصيل لكن الذي ثبت كما قال الإشخاص السلام بالتباع أن هذا يكون على الروح ويكون على البدن وأنذرت عليه السنة حديث أنس أن سلمة قال أن العبد إذا وضع في قبره وتوالى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قراء عالمهم قال في آخر حديث قال وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تلث ثم يضرب بمطرقة, بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقال من منه يعني كل الأرض إلا اللي إلا الامر الى الايه اللي يجي نورين يضرب ايه بالمطرقه ها بمطرقه يضرب بالمطرقه ما بين جنبيه نتاخذ القافه كده من الخلف فيصيح صيحة يعني ايه صيح صايحه هنا في روحه في بدن وشعره الايه بالعذاب وهذا مبدأ العذاب هذا مقدم العذاب الذي يكون في الطبر اعظم بالله شيخنا اتفضل يا ما يتبصر عند سماع ذلك. <تصفيق> وهذا العذاب أيضا ليس متواصلا. قال النار يعرضون عليه. هاه. ودوبا و... وعاشين. طيب. ومعظم هذه المناطق بالليل لا يكون فيها بهائم. إنما تمر مرورا كما في حديث البغلة التي مر بها صلى الله عليه فحادة. هاه. وفي الأغلب أماكن المقابل لا يكون فيها بهائم يعني. كن... نعم إذا مررت نعم. نعم الملك منطقة فيها فيها قبور وقد تكون قبور قديمة وانتهى عذاب أهلها كانوا أهل التوحيد مثلا وعذيبوا لفترة طيب أما الكافر فكما أن عذابه يقول مخلذا في النار في الآخرة فكذا كعذارك الظاهر أيضا في عذاب قارنناه لا ينتهي عذابه ها الدليل النار رضون عليها رضون على ويوم تقوم الساعة فذل أن عذابهم إلى يوم قيام الساعة أيضا مما يدل على أن العذاب يكون على الروح والبدن بعد حديث يضرب بمطرقة أيضا عندنا حديث البراء قال إن الكافر فذكر الحديث قال وتعاد إليه روحه وتعاد روحه إلى جسده فأتيه ملكان ثم ذكر فيه ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضعه ثم يقيت له أعمى أبكم معه من زبا الحديد صريح من, من حديد لو ضرب بها جبل لصرت ترابا فاضربه بها فاضرب في خيال له رجل إيه هو ليه اك كم اعمى حتى ربنا ملائك ملائكه العذاب ها لا يسمعون اصوات المعذبين ولا يرونهم لما لان الذي يعذب قد تاخذه شفقه بما يعذبه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 في أن العذاب على الروح والبدن مجتمع. كما ذكرنا هذه أمور مجملة لا نعلم أشياء كثيرة من تفاصيلها، لكن الثابت أن العذاب يقع على البدن مع الروح، وهذا يقع على الروح بدنا الروح فقط بعد بعد حل الجسد. لأن كل إنسان يبلى إلا عجب جسد هذا الذي أمرني سيدنا. ما في المخالفين لاعل السنة في عذاب قبر. اذ ان شاء الله نلغي المناقشه ايه سوره تفضل تفضل هل هل في ناس تصلي على النبي عليه الصلاه